بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إذا تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 وَاعْتَذِنْ لِي كَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سأل موسى أكبر من أدانك، فقالوا إن الله، فقالوا إن الله جهرتنا، فقدتهم الصاعقة ثم تقدن عجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفنا عن أدانك. وأنسينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا عليهم الطور, الطور ورفعنا فوقهم الطور ورفعنا فوقهم الطور بميتة عليهم وقلنا لهم دخن الباب السجدة وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعجوا في السبت وأخذنا منهم ميتة غليظة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 وقولهم إن قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب نفي شك وإن الذين اختلفوا وإن الذين اختلفوا فيهن في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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ضيبات أحلت لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ويكنهم أموال الناس بالباقل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر وإليك سنؤتيهم أجرا عظيما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 ورسلان قاد قصصناهم عليك من قابل فرسلا لم نقصفهم عليك وكلم الله موسى تكنيما رسلا مبشرين ومنذدين لألا يكون للناس على الله حج لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلوا بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كبروا وصدوا على سبيل الله قد ظلوا ضلالا بعيدا إن الذين كبروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ضريقا إلا قريق جهنم قالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإذا تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عنيما حكيما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 إذ يتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد وسبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنك فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين سنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيُعذِبُهُم عذاباً إلی ما هو لا لهم من رجولٍ لا يُرجِعُونَ ولا نصيرَ يا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فَمَن لَّدِينَا مَنُّوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلانة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وفلها نصف ما ترك وهو إن لم يكن لها ولد فإذا كان تزنيتين فلو من الثنائي مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا إله الذين آمنوا أوفوا بالعقود محلتنكم بهمة الأنعام لا ما عليكم غير محل الصيد وأنتم حروم إن الله يحكم ما ينيد يا إله الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشار الحرام ولا الهدئي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البيض والتقوى وتعاونوا على البيض والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حزمة عليكم الميتة والدم واللحن الخنزير وما أهلهن غير الله به والمنخنة والمقوذة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذن كيتم وماذبيح على النصب وماذبيح على النصب وأنا تستقصمو بالأذناب ذلك في الصق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون اليوم إكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورذيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخ مخصة غير متجانف لثمن فإن الله وفُر الرحم يسألونك ماذا أحل لهم كن أحل لكم طيبات وما علمتم من الزوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وتغوا الله إن الله سنيع الحساب اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين آوت كتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدا ومن يكفر بالإيمان فقد حمق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فواصِلوا أوجهكم وأيديكم إلى المرافيق وامسحو برواسكم وامسحو برواسكم وأرجلكم إلى الكعبيد وإنا كنتم جنبا فتطهروا وَإِذَا كُنْتُمْ رَضَوْا وَعَلَى سَفَلٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِقِ أَوْ لَمْ تَسْمُو النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدني ظهراكم ونويت من عمة ونويت من عمته عليكم لعلكم تشكرون وذكرون عمت الله عليكم وميتاه الذي واتقهم به إذ قلتم سمعنا وأقعنا واتقول الله إن الله علِيم بذات الصدور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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أنائك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكرون عمت الله يعنيكم إذا هم قوم أن يبشروا إليكم أيديهم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلي الله فلن يتمكن المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمْ نَئِنْ عَشَرَةً قِيَامًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آمَنَكُمْ مُرْسَلِي وَآمَنْتُمْ مُرْسَلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ مَا الله اللَّهَ قَرَّضَنَ حَسَنًا فَارْضَنَ حَسَنًا لِيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَئِنْ أُنْزِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا اقْتَضَى مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا غليلا منهم فاعفوا عنهم واصفع إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميزاقهم فنسوح الضم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهنك المسيح بن مريم وأمه, وأمه ومنها في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فقالت اليهود أن صار نحن أبناء الله وحباه قل فلم يعذبكم من ذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 إذ جعل فيكم أمياء وجعلكم ملوكا وأتكم ما لم يؤت أحدا من العانمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبالين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن عملهم عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتمكنوا إذ كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا, فقاتلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففروق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتايتهم في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتن عليهم نبأ بني آدم من الحق إذ قربا ربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقبل أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إِمَّا سَأَلْتَ إِلَيَّ يَدَ كَلَّا إِنَّ سَأَلْتُنِي مَا إِنِّي بَاسِطٌ يَدِي إِلَيْكَ لِأَنْقُثَ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبُو أَبِي اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَانِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخي فَقَتَلَهُ فأصبح من فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوء أخي قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغيث نفس أو في الأرض في الأرض فك أنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فك أنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أيقتنو أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ونهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله فرعون الرحيم يا أيها الذين آمنوا تابوا الله وبتوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفنيحون إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا وما سلفوا معه يبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم يوم القيام يوم القيامة ما تقبل منهم ولهُم عذابٌ أليمٌ يريدون أن يخرجوا من النار وَمَعْهُمْ خالِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عذابٌ مقيمٌ والسَّالِقُ والسَّالِقَ تُفَقَّضَ عَنْهُ أيدِهُمَا جزاءً مِمَّا كَسَبَانِكَ لَمْ يَنْكَلَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِمَّا لَيْضُنَ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 يا أيها الرسل لا يحزنك الذي لا في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يُحذفُنَ الكلمَ مِن بعدِ مواضعِي، يقولون إن أُوتِيتم هذا فخذوه وإلا تأتوه فحدرو، وَمَنْ يُنذِرِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَمْ نَتَبْنِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُنذِرِ اللَّهُ أَن يُطهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سماعون للكذب أكالون للسرح فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعزيض عنهم فإذا تعزيض عنهم فلن يضروا كا شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما سحفظوا, بما سحفظوا من اكتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس وخشوه ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فضفينا على آثارهم بعيس بن مغيب مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينهم إن أنزل فيه هدى وروع ومصدقا لما بين أيديهم من التوراة من التوراة وهدى ووعظا للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء هم الفاسقون وأنزلنا إلينك كتاب من حق مصدقا لما بين يديهم من الكتاب ومهينا ومهينا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق يكلنا جعلنا منكم شِزعة ومنها أجر ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكل يبنواكم فيما أتاكم في السبب الخيرات إلى الله ما رجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختنفون وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تتبع أَهْوَاءَهُمْ لَا أن هُمْ أَيْفْتِنُكَ عَمْبَعُ عَمْبَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ تَبَلَّ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُنِدُ اللَّهُ فَإِنَّ تَبَلَّ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُنِدُ اللَّهُ أَنْ يُصِبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا من الناس فحكما جاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أبنياء بعضهم أبنياء بعضهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر فعسى الله أن يأتي من فتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما صروا في أنفسهم على ما في ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أغسموا بالله جهد أيمانهم إنهم نمعكم حمضت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فاضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إِنَّمَا بنيكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتمل الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنَّ حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين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 وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن يكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشذ من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاود أولئك شر مكانا ما ظنوا على السمين وإذا جاءكم قَوْمٌ آمَنُوا وَقَدْ خَنُوا بِالْكِفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَانِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِتَّخَذُوا السُّحْتَ نَبِيئْسَ مَا كَانُوا يَأْمِنُونَ لولا ينهاؤم الرب نجون والأحبار عن قولهم الإثم وإكثم السوء تلبس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله ما أقوله قلت أيديهم ونوع بما قالوا بأن يداهما بسقتي يوفق كيف يشاء وليزيد أن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوغدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفارنا عنهم سيئاتهم ولا دقلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإرجين وماء نزل إليهم من ربهم لا يكلوا من, فوقهم لا يكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت نسالته والله يعنصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تغيم التوراة والإرجين وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزلنا من ربك طولا يا فلا تاس على قومك الكافرين إن الذين امنوا والذين هاجروا والصابرون والنصر لمن امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميتا قبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فنيقان كذبوا وفنيقين يقتنون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 فلا يتبون الله ويستوفرونه والله وفُرُ الرحمٍ ملِّمِسِحُ بُنُو مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ وَأُمُهُ صَدِيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنَّا يُفْكُونَ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 قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السمين نعن الذين كبروا ممن إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعنوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خاندون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه متخذوهم أمنيا كثير ولكن كثيرا منهم فاسقون لا أن يشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم غسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم